بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م صاد كتاب انزل اليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بيات نومهم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا الا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 ثقلت فَأُولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 قال ما منعك الا تسجد اذا معرفتك قال انا خير منه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين قال فاهبط منها فما يكن لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني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 ولا تجد اكثر من شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا املا ان نجهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غور عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا, إلا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وَقَاسَمَهُمَا آلِيمٌ مِنْ لَدُنْهُ لَمِنَ النَّاصِحِ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَافَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَلَمَّا هَكُمَا عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَعَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ لِلْحَيَاةِ قَالَتْ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يٰبَنِي اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَ الله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون عن الله ما لا تعلمون قل نرى ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوهم مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا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 ان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امهن جل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ عُصُولٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ثُمَّ نَضْلُمُ مِمَّ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهَا أُولَئِكَ يَمَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا بُلِّغُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنة اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخراه تُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا آه ذُلُّهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَقُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ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 كَذٰلِكَ كَانَ جَزَا الْظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَانِدُونَ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم لنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وَأُنذِرُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويبغون عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسماهم وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمَّا أَدْخَلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ بِصَارِمِهِمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لا تجعل لنا مع القوم الظالمين ولا ذا اصحاب الاطراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اه هاؤلاء ثم لا ينالهم الله برحمته وداخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه انا فيض علينا من الماء ان فِي ضُرّ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ يَوْمَ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَعَ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَعَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب ربما فَصَلَّىهُ عَلَى عِلْمٍ فَصَلَّىهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يُنْذَرُونَ إِلَّا تَاوِيلًا يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ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 فَسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضِ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمة الله قريبة من المحسنين وَهُوَالَّذِييُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابَهُ ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ تَمَرَّان كَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرِّفُ لَآيَاتِنَا لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه اننا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلمكم من الله ما لا تعلمون او اعجبتم ان جاء انكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلق واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ان لهم كانوا قوما عمين وإلى عاد نخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه كان في سفاهته واننا لا نظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ليس بي سفاهه ولكنني رسول ولكنني رسول من رب العالمين وَنُلْقِي إِلَيْكُم رِّسَالَتِي رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ نَّبِيٌّ أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا يجعلكم خلفاء من بعض قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فذكروا آل الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سم مَهِيتُمُهَا انْتُمْ أَسْمَاءً ثُمَّ مَهِيتُمُهَا انْتُمْ وَآبَاقُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ 119. وقفنا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 110. وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 واذكروا اذ جعلكم خلفا من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا ان الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قَالَ الْمَرَءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوهُ لَمَنَ مَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال الذين استكبروا انا الذي امناتم به كافرون فقرن الناقه وعاتوا عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اطنا بما تعدنا ان كنتم من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دهرهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين والوطن قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من قديم من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ مُنَاسٌ يَتَطَهَّرُ فَأَجَاءَهَا وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 ولا تقعدوا بكل صراط تعبدون وتصدون عن سبيل الله من آمن منه من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة, وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا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 كَمِن قريتنا او لا تعودن في ملتنا قال اولوكم كارهين قال افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذن الله منها وما يكون لنا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 وقال الملأ الذين كفروا منه قومه لئن اتبعت شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم ينونوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف انا ساعدا قوم كافرين وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا بَأْسُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالنَّهَارِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يقسمون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نفسون افا امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدين الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء واصبناهم بذنوبهم ونطبق على قلوبهم فهم لا يسمعون تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ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 وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت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 استحرت فرعون قالوا قالوا ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقرضين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن المنقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس وسترهم وجاءوا بجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى فإذا هي تلقه ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون ا ما منتم به قبل اناذنا لكم انها ظالمتكم مكرتموهم في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلال أُمَّنْ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَرْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا رَبَّنَا آتِنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ ثَمُوسُ وَقَوْمُهُ لِيُسْفِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَا تَقَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَكَ وَنَتَّخِذُ إِخْوَتَكَ عَدُوًّا وَشَجَرًا وَنَسْتَحِينُ نَسَاءَه وَإِنَّ فَوَّطَهُمْ قَاهِرٌ وَعَلَىٰ سَالِقٍ قَوْمِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا آخِرَةَ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا ثيانًا ومن بعد ما ابتلي قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينذر كيف تعملون ولقد اخذنا آل فرعون بالسنن ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِهِ ۖ وَمَنْ يَمْنَعُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ مَا طَاقُوا إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقُمب والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك انك شفعت عنا الرجز لنؤمنا لك لنؤمنا لك ولنرسل معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم يمكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بَأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَغْرَقْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا ونجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العالمين يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً اَثْمَمْنَاهَ عَشْرًا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ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 سأصرف عنايتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق سأصرف عنايتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا غي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ونقى إلى آخرة حبطت أعمالهم فَذِكْرُ تَعْمَالِهِمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ نُوحٍ مِنْ دَاعِدَتِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا النَّبُوءَ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخاذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراءوا انه قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ قَالُوا بِسَمَاءَ خَالَفْتُمُونِي مِنْ دَارِي ۚ تَأْتُونَ تُمَرُّونَ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى اللَّوْحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ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 ان الذين اتخذوا العيد رسلا سينالونهم غضبا من ربهم وزلته في الحياه الدنيا وكذلك جزى المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعضها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ للواح وفي نسختها هدى ورحمه هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا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 انْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ هَدَانَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنَ شَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ أَلَمْ الذي يجدونه مكتوبا عي عندهم في التوراه وللجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أثقالهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات ونا رب لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النذيرم من الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ اعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا طَنَمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْتَشَرَتْ مِنْ حُدْنَةِ عَشْرَةِ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا يَا قَوْمِ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَغَاظَ ظَالِمُونَ ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطاياكماتكم سنزيد المحسنين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 إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يرسقون وإذ قال تمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالُوا نَاعِذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّورِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ ذِي سِنٍ دِمَاكًا كَانُوا يَسْتَقُونَ فَلَمَّا عَاهَتْ عَمَّانَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات علهم يرجعون فخالف من بعدهم خلف وارث الكتاب وارث الكتاب ياخذون عرض هذا لدينا ويقولون سيغفر لنا وَإِيَاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُهُ أَلَمْ يُؤَخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَّارُوا لَا آخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا, إنا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آمن وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْضِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَسَلَقَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ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 من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم قلوب اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَلَّا بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ لِأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَدَعُوهَا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْظِنُونَ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 لا تاتيكم الا برته يسالونك كانك حفيا عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت الدَّعْوَ ضَرَبَ اللَّه رَّبَّهُمَا دَعَا وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ, جعل له شِرْكًا فِي مَا آتَاهُمَا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 فإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد مثلكم பதம் ஃபலியஸ்தீலோயோ தும் சாதிக்கீன் அலஹுமோ அம்சோனி அம்லகுமோ ஐதீய குசோன விம்லுமோ ஆயுலோயோ சுரோனி அம்லுமோ اذان يسمعون بها قلوا ادعوا شركاءكم ثم مكيدون فلا تنظرون ان ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 ஒத்தரமியோ தோரோன இல கவஹும் ஹோ லாஃபு அருவீ ஓத்தரமரோன இல கவஹோ ஹோதி லாஃபில வரி வானில் ஜாண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 وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي الْغَيْبِ ثُمَّ لَا يُقَصِّرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدْوِ وَلَا الصَّلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ